Bismillah! me العذاب إلى أمة معذورا لا يقول النمّا ألا يوم يأتيهم ليس مصدقا أروفا عنهم وحق فيهما كانوا به يستهزئون. قال <تصفيق> إنسان مننا رحمة ثم نزعل منه إنه لا يوص كفؤ وَلَئِنْ أَذَقُنَاهُ نَمَّاءَ بَعْدَ ضَرْوَاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ, ليقولن ذَهَبَ سيئات عني إنه لفرح فخور <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إلا الذين صبا <وعمير> صالح حَاتِ لهم مغفرة وأجر كبير فلا علمكم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول أن يقول 119. لم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر دعوا من استطاع. وَ وَجينَ تَُوا وَفْ إ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يلخسون أولا اَذْ يُقَامُ صَنَعٌ فِيهَا وَحَيثُ مَا صُنْعٌ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ مِن ويت شاهد من ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة 117. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 118. فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمن Altyazı M.K. there. <laughs> ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ينصرون اللَّعَنُ مَا كَانُوا يَفْتَحُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الأخصرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة ولائك أصحاب الجنة يوم في آخالذون مثلا الفريقين كالأعمى والأصم والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَوُوا. فجر من لنا ما نراك إلا فجر من وما نراك تبعك إلا الذي I've mm -hmm. إِنَّهُم مُغْرَفُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرْ عَلَيْهِ مَلَهُمْ مِنْ قَوْلٍ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلهون من يأتي عذاب يخذي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء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 وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجرها إن ربي لغفور رحيم وإي تجري بهم في موج كالجبال وناذى أَنَا ذَنُوحٌ بِنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَظُنِّ يَرْكَبُ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ وسآوي إلى جبن يعصمني من الماء وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَأَنْقِلَ ماء أكل عي وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونأم tan kallahu rabbi in min ahli Allah min inna أنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إن هو ليس من أهلك إن عمل غير صالح. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ فِيهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْلَمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَنْسَ أَلَّكَ مَا لَيْسَ لِي بِعِنْدِي ﴿10﴾ وَإِن لَّمْ لِي أكم من الخاسرين قيل يا نوح بطبسلام منا وبركات عليك وعلى وَمَنْ نَسِمَ تِنُم ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أنبار العاقبة للمتقيت تلك من أنباء الغيب نوحي ذا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قوم ما كنت تعلمها أنت ولا قوم أقبل لهذا، اصبر إن العاقبة للمتقين. وَإِلَٰهُنَّ إِلَّا ٱلْخَالِقُ مُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ ۖ قُلْ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إن أنتم <سؤال> <سؤال> إِلَامُكْتُرُونَ يَا قَوْمَ النَّ <DVD> أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ان ت الى ق و اتكم وان تتولوا مجرمين اولم قوم ثم في ثم إليه يرسل السماء علي قم يرسل السماء. ولا تألكوا قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جنابي ذينتي. وما نحن بتلك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول تراك بعض آلياتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أن برئ من ما تشركون من دونه، أني بريء مما من ما تشركون من. فَقِيدُني جَميعًا ثُمَّ مَا نَطْبُرُونَ إِن نِتَ وَكَنْتُ لَاللهِ رَبِّي وَرَبِّ بكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن رب على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت بي إليكم ويسر تخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ أعلم ما جاء ونجيناهم من عذاب غليب وتلك عاد جحدوا بآيات بِمَا صَوَّرَ الرُّسُلَ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيد بعو في هذه الدنيا لمن ويوم القيامة أنا إن كفوا ربا ألا غدا لعاد قوم أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله وَأَ شَأكُم الْأَرْضِ بد تم مَكم في غافَ تثثُب إِنَّ رَبِّي قريب مجيب هو أَنشَأَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَسَتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرْنَا تغفروه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم في ذا تغفره ثم توبوا إليه إن ربي قريب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا يعبُد ما يعبُدُ آباؤنا وإننا لفي شكٍ مما تدعون فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ نَصَرْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَ مِنْ غَيْرِ تحسين وَيَا قَوْمِ أَذِنَ قَتُّ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَكُولُ فِي أَرْضِ اللَّهِ عذاب قريب فعقوها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين مَنْ هُوَ بِرَحْمَتِنَا نَجِيٌّ فَـلْيَحْفَظُوا أَنْفُسَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا مِنْ نا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذي لا وَلَمْ قِي حَتْفَ اصْبَحُوا فِي دِيَارِكُمْ جَئْتِ مِنكَ أَمْ فِيهَا أَلَمْ إِنَّ كفروا ربهم ألا عُدَّل لثَمود ولَقَدْ جَاءَ رُسُلُ نَائِبٌ فَرَأَوْا قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ فَمَا فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَ غُمْ لَا تُصِلُ إلَيْكِ رَهُمٌ وَأُجَسَمٌ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ قالوا لا تغف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحك فبش جاء نبي حقا من ورائس حقا يا ويل الثاء الذين ما ذا فعل لي شيئا إن ذا لشيء عجيب ما رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 122. قالت يا ويلة أألد وأن عجل وهذا بل شيخ إن هذا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البين إنه حميد مجيد فلما ذاف عن إبراهيم أو إن إبراهيم لحليم أواه يَا إِبْرَاهِيمُ أَعَرِضْ عَنَّ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جل Altyazı M.K. هذا يوم النصير وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا 119. <تصفيق> قبلون Altyazı عَلَّهُ مَا نُرِيدُ قالوا يا نوح إن رسول ربك لن يصلوا إليك. 111. لا أحد إلا إنه مصيبها ما أصابه إن موعده أليس <الصبح>, الصبح بقريب فلما جاء عليها حجارة من سجيل موهود مسومة À na dia na ومن حسن ما وام اريد ان اخالفكم الى ما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توق قلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم أن يصيبكم. ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما Oh, no. Yapılacak <tülüyor> Oh, 맺我 Oh, my. Oh <laughs> وَإِنَّ كُلَّا لَمْ Baş tan kim طَاوَلَ بَيْنَ <تطرفين> نَهَارٍ وَظُلَمٍ مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ وَقُل لَّمْ